السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله كفى على الذين على الكرام العظوم الشرفاء يعني عندنا تسجيل الآن لكن يعني في بعض الوقت حتى تتم التجهيزات للتسجيل قلت أبدأ أدروس نبدأ بالسنن وأيضا التسير مازلنا مع سورة البقرة والأيات التي يعني أسقط الإخوة تزجلدها تزجلتها فبنحاول قدر ممكن أن يعني نتصعيد عنها إحنا وصلنا إلى قبل تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدا للناس يبينات من الهدى والفقهان فمن شاهد منكم الشهر فلا ومن كان مريضا او على سفرين فعداته من ايام اخر يريد الله بكم الوسفر ولا يريد بكم الوسفر ولا تكمن العدة ولا تكبر الله على مهداكم ولا عليكم تشكرون هل شرحنا هذه الآية ام لا يعني هل نحن شرحناها ام وقفنا عندها من عليكم السلام في في انا من قولي تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعا فليستجبوا لي وليؤمنوا بي قال الله تعالى وهذه لابد أن تفهم أن هذه الآيات جاءت في معرض الكلام على رمضان شهر رمضان الذي منزل فيه القران هدى للناس بينهم من هدى والفرقان قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا فمناسبة هذه الآيات مع آيات رمضان على أن على أن الدعاء في رمضان مستجاب والحق يعني عندك ثلاثون يوما، الثلاثون دعوة. الله يبردنا رمضان يا رب. الله يبردنا رمضان يا رب. ونسأل الله أن يجعلنا من من يسعى ساعيا حديثا إلى مقدمة وتهيئة يعني طريقه بمصر رمضان. نعم. أتشرف عبد الرحمن هل يصح أن تستهزيني في ذلك أبدا؟ رهن الإشارة. إذن هذه الآيات جاءت في ضمن ايه الكلام على رمضان لان الدعاء في رمضان مستجاب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ترد دعوتهم وذكر منها الصائم المظلوم المسافر والصائم قال الصائم لا ترد دعوته وايضا قال الصائم يعني له دعوه مستجابه عند فطره يعني هذه من بركات الشهر الفضيل ومن بركات ورحمات رب الأرض والسماوات على عباده بانه ما رفع عبد دع يده يدعو الله جل إلا استجاب الله له هذا التاصيل العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو أمي إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما سفرا رضي الله عنكم أحسن الله رضي سفرا سفرة أو يردهما نعم خائبتيني، فما من داع إلا يستجيب الله له، وقد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجيب سؤله أو يدفع عنه من السوء بمقداره أو يخبئ ذلك له في الأخيرة والله عليم حكيم، والله يعلم ما ما ما ينفع ما ذر العبد، والعبد يسأل عن مصلحته، والله أعلم بمصلحته منه. رضي الله عنك سعيد حفظكم ربي وحفظ, وحفظ عليكم خلبكم وإيمانكم وحسننا عليكم رضي الله عنكم يعني وحفظ الله أهل الشام يعني أردنا عمتا مبشر الأخوة أيضا يعني كان اتفاق مع فضيل الشيخ مشهور رضي الله عنه على أساس يفتتح لنا أيضا الكلام في يوم الخميس بإذن الله تعالى. لكن أنا نريد أحد من أماجد أهل الشام لاسيما أنه شكر جدا في بعض أهل, أهل الشام الذين حرصون على العلم. أسعدني بهذا بهذا السنة وهذا الشكر عليه يعني. الآن أنا في كتب اتفقت معه عليها ف. أريد متبرعا بس إن الشلم يكون فاضلا ي... ي... كنت تنطل منه قبل ذلك يأتيني الكتب ما أتاني بها فيأتي بها قال عندما يراسلني و... و... و... ويأتيني يأخذ كل... كل الكتب هذه الأولى الثانية أريد أن يرتب مع الشيخ عشان يكون تكون الكلمة بفيديو. ما تكون على الهاتف بس تكون فيديو يعني أريد هذا لايته لي... لو أحد يعني يستطيع فعل ذلك لنا يكون قد أحسن إلينا أتم الإحسان. الله خير. عمّا أقول في قوله تعالى وإذا سالك عبادي عني فإني قريب وقديم دعوة الداعي إذا دعى جاء ضمن آيات رمضان ورمضان الصيام وتعلمونها الصيام من أفضل الطاعات لذلك الله جل وعلا جعل الأمر ليفهمه المكلف أنه عندما قدم هذه الطاعة وهذه العبادة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإن الـ الـ هذه العبادة تجر له لها أخوات فالدعاء في الصوم مستجد قال الله تعالى وإذا سألك عبادي شوف الشرف هنا إضافة الإضافة هنا إضافة شرف تشريف عظيم جدا بالعبودية قال وإذا سألك عبادي اختص بها لله دل ولا عني فإني قريب قرب الله جل وعلا هنا قرب استجابة والقرب لم يذكر قط في كتاب الله إلا مع المؤمنين <تصفيق> <تصفيق> لم يذكر القرب قط إلا مع المؤمنين إن رحمة الله قريب من المؤمنين فقرب الله جل وعلا هو قرب حقيقي وهو وهو في عليائه على عرشه ولكن تتخذ ذلك وتفهمه وتتفهمه لسه وتتفهمه, وتتفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم أو من قول النعباس آسف من قول النعباس بسنة صحيح قال الكون كله في, في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم فإذا هو قرب حقيقي والله فوق عليائه فوق السماء وعباده كلهم يعني في قبضته سبحانه وجل في علاه فالقرب هنا قرب حقيقي قرب من المؤمنين قرب من المؤمنين قرب نصرة قرب تأييد قرب توفيق وتسديد، قرب استجابة القرب هنا قرب استجابة قول الله تعالى واذا سألك عبادي عني فإني قريب قرب استجابة استجابة لله دل في علا استجابة, استجابة الله دل في علا في سؤالهم في دعائهم كما أن النبي كما أن النبي قال بأن الله يدن من العباد ينزل إلى سماء الدنيا قريب من عباد قرب المجنين ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من سافطيو هل من مستغفر فافعله هل من داعي فاستجيب لا وفي وقت طراني هل من مستشفى أش الغرض المقصود أن القرب هنا هنا قرب الخاص القرب هنا قرب الخاص قرب الله من عباده استجابة لدعائهم قرب استجابة القرب قرب استجابة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعم فليستجيب لي وقال أجيب دعوة الدعاء إذا دعم ولذلك قال صلى الله عليه على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سنيعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة قرب خاص قرب خاص قال أجيب دعوة الداعي ذات عن فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون انظر في قوري فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم لعلهم يرشدون أحفظكم ربي جميعا فليستجيب لي هذا أمر ظهر أمر الوجوب فلا بد من الإجابة بعد الإجابة لبيك ربنا لبيك لبيك وسعديك والخير كله بيديك إجابة بعد بعد إجابة وليؤمنوا به لعلهم يرشدون الرشد أن تؤمن بالله جل في علا وأن, وأن تكون عابدا حقا محققا لقضية الكلام الكبرى وقضية الكلام الكبرى هو تعقل توحيد الله جل في علاه لأنك تجعل الكون تجعل الكون بأسره يغرد توحيدا مع مع مع توحيدك. طرفع الرأي فتجد الحجر والشجر ينصرونك. لا بد أن تعلم أن كل شيء في هذا الكون ينصر ينصر توحيد الله جل فيله. فإن كنت ممن استفاه الله جل فيله لرفع رأي التوحيد والمناضلة عنها والمحاربة لأجلها وبذل الروح والنفس والنفيس من أجل تحقيق هذه القضية. تكون أنت يعني أرفع الناس منزلة عند الله جلالة وعلى وأقرب الناس دعوة مستجابة لربه عند ربه جلالة وعلى ومن أراد الله أراد الله له ما يريد ومن تصرف بحول الله وقواته ألان له الحديد فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدوا كم وكم من من دعا ربه جلالة وعلى فاستجاب حتى بأن موسى عليه السلام يعني كان يقول يعن الأمر لي من أمور الدنيا فأستحي أستحي أن أدعوك فأوحى الله إليه يا موسى سلني سلني علف بهائمك وسلمي ملح طعامك حتى أن النبي صح عنه أنه قال وإن قطع شخص ششسع ن شش شش نعل أحدكم فعليا يد الله ذلك فلان الله أنك <تصفيق> بسؤالك أقررت بضعفك وعجزك وحاجتك وإعوازك لربك في وأيضا بلسان حال أنك لا تدعو إلا من امتلك الدنيا باسرية وإن من شيء إلا عندنا خزائن ومن نزل إلا بقدر معلوم فيكون الأمر هنا في تحقيق التوحيد العلم الخبري والقصد الطلبي وأن توحد الله بأفعالك وهي من أعظم والمخصوذ الأسمى بذلك وأعظمه عند الدعاء مع إظهار الفقر والمسكانة والحال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فطير واختلف العلماء بسبب نزول هذه الآية العظيمة وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي ذا دعامي يا بوال قبار التوحيد أن تدخلت على الرؤيا وما أتاني التويد إلى هذا مع أن المتقن أعرف أنه وصل إليه أو وصل إلى الرؤيا لكن ما ما ما ما ما أدري ما أسباب نزول هذه الصورة أن عربيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أقربون وربنا فنناديه أن بعيد فنناديه فنزلت الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وديب دعوة الداع إذا دعى الثاني قال بعض العلماء بأن اليهود يهود المدينة قالوا يا محمد كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام فنزلت هذه الآية وراه وروى وصالح عن ابن عباس وثالث أنهم قالوا يا رسول الله لو نعلم أي أي ساعة أحب إلى الله أو أحب إلى الله أن ندعو فيها دعوانا فنزلت الآية قاله أعطى ولذا سألك عبادي عني فإنني قريب وجيب دعوة الداعي دعاء وفي رواية أن الصحابة قالوا يا رسول الله رضي الله عنك أيها الأنثى المغوار رضي الله عنك رضي الله خير نزلت الآية عندما قالوا أين ربنا أين الله قال الله تعالى وإذا سالك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعى شغل شو في شغلنا نمشي وسبب النزول الأخير من أعظم أسباب النزول لأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم والله كان قد حرم عليه الجماع والطعام إذا ناموا في الليل يعني كانوا صياما وغربت الشمس لكن في الليل إذا ناموا إذا ناموا في الليل لا أكلونا ولا يجامعوا ومنهم من كان فعل ذلك ومنهم عمر هشة هشة الامرأة فجامعها وهي كانت قد نامت قالت له أنا نمت وجمعها يعني هو جاء في في صدري ومخيلتي انها تقول ذلك تتعلل فجمع. فذهب النبي يبكي فأنزل الله جلالة فعلها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يعني من تاب تاب الله عليه فالقريب الله جلالة ان إن رفع العبد مهما بلغت ذنوبه قال يا ابن آدم إن بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال فإن الله جلالة فعلها اشترت, و... اشترت على نفسه ووعد وعدا يفي به أن من تاب تاب الله عليه قال عبدي افعل ما شئ ثم استغفرني فسأغفر لك قال علم هنا وإجابة الدعاء لها ضوابط يعني الدعاء المستجاب له ضوابط أوله وأعظمه حصن الثناء على الله والصلاة على النبي صلى في في بداية الدعاء لأن النبي قال ذلك قال قال أن تصنع أن, أن تحسن الثناء على الله وأن تصلي وتسني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ان أن لك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما وجد رجلا يدعو يدعو ولم يحسن الثناء على الله بداية ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل ذلك عجل تعجل معناه لو روى في الأمر بالثناء على الله والصلاه على النبي عليه وسلم لا كان بريدا لاستجابه الدعاء وفيها أيضا أن يكون في هذا الباب ما من من يدعو الله في دعوه ليس فيها قطيعه رحم ولا اسم هذا قيد هذا وصف مقيد لو دعا بقطيعه رحم لو دعا باسم لا يستجاب له مفيده انت متخلفه من زمن لم متخلفه من زمن لم وأحمد واحمد أنت, انت في المغرب يا احمد صحيح نريد نريد استمرارا في الطلب جزاكم الله خيرا فهنا وصل مقيت قول النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم دع الله بدعوة ليس فيها قطعة رحم ولا إثم فإن كانت فيها قطعة رحم لا تستجاب إن كانت فيها إثم لا تستجاب إلا أعطاه الله جل وعلا بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل دعوتها وإما أن يدخلها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه سوء مثلها من الشروط أيضا أن يأكل الحلال أكل الحرام مانع من استجابه الدعاء لا سيما الربا الربا ليست مانعة من استجابه الدعاء فقط الربا مانعة من استجابه الدعاء ومعلمة لحرب ضروس على صاحبه فأذنوا بحرب من الله ورسوله نعوذ بالله نستطيع الله أن, يعني أن يرحمنا وأن يغفر لنا في هذا الباب ما في ظروف طلب العلم ما في ظروف ما في ظروف مانو ايوه طيب ماشي اللي يخلص بس الدرس ده واتصل بيهم كده من اسوان رجل الله ان صاحب القلب الطيب رضي الله عنك تمام اكله حلالي سبيل لاستجابه الدعاء واكله الحرام سبيل لمنع استجابه الدعاء الرجل يطيل السفر وفي السفر دعاء مستجاب اشعس اخبر ويرفع يديه يرفع متمسكين الآن متضرعة يا رب يا رب قال أن يستجاب له وغذية من حرام أطعامه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذية من حرام فأن يستجاب له فأن يستجاب له أيضا من أجلال موانع الدعاء له القلب له القلب غفلة القلب وعدم استحضار القلب عند رفع اليد ما نعمل استجابة الدعاء قد ورد في مصطفى أحمد رواية وأن فيها بعض الضعف لكن ت... نستأنس بها تؤدي الغرض هنا في هذا الباب لا يقبل الله دعاء من قلب غافل النهي ولذلك أنت لو ترى عندما ترفع يديك للدعاء ما ترى طوحين الهواء تأتيك الشيطان من كل حدث من يأتي لك من أجل أن يجعل غفلة القلب يعني هي الحاضرة لا حضور القلب والله الله يسمع دعائك فلا بد أن تكون, أن تكون في قمة الأدب وقمة الاستحضار استحضار القلب وأنت تدعو الرب سبحانه وجل في علاه لأن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله تعالى أحلى لكم للا تصفيام رفضوا إلى نشاءكم هن لباس لكم وأنتم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى أتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آية كذلك يبين الله آيتي للناس لعلهم يتقون في قولنا تعالى وحل لكم الصيام وحل لك شكرا الله بس انتهي من هذا تنتظرني والله وحل لكم ليلة الصيام الرفض سبب نزول هذه الآية الصحابة كان قد حرج الله عليهم إذا ناموا أن يأكلوا أو يجامعوا رد الله عكس محمد رفع الله مقامك ونفع الله بك الامه الاسلاميه حرم الله عليهم ذلك الاكل والجماع إن يعني إن نام الرجل بعد غروب الشمس فلا يأكل ولا ولا يجامع إلى اليوم الثاني فجاء شيخ من الأنصار ووصائم الأهلي قال أريد العشاء فقالوا حتى نسخن لك الطعام فانتظر ثم وضع, وضع رأسه فنام فجاءوا بالطعام قال لما وجدته قالت كلمة شديدة عليه لأنه كان قد نام نعم فقال إني كنت قد نمت. فباتت تقلب ظهرا لبطن واشتد الأمر عليه جدا فلما أصبح اتى النبي فأخبره فقال عمر الخطاب يا رسول الله إني أردت, أردت أهلي الليلة فقالت إنها قد نامت فظننتها تعللت تتعلل يعني تعتل فقالت فظلنت فقال, فقال فظننتها فقال تعتل فواقعتها فأخبرتني أنها حقيقة قد نامت فقال عمر بن الخطاب يبكي في الليل حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله احل لكم شوف رفع الله عنهم رفع الله عنهم هذا الحكم قال احل لكم ليله الصيام الرفض الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن أنزل في الأنصري وأكل وشرب حتى تبين لكم الخاتم الأبيض من الخاتم الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى إلى الليل في قوله تعالى هم لباس لكم أنتم لباس لهم أنها سكن امرأة سكن رحمة له ويجد المر كل السكن عندما يكون يكون في حالة بين وبين زوجه اندماج يكون الشخص الشخصي أو الشخصاني شخصا واحدا فيها ما فيها من ارتباط دقات القلب والأنس واللطف والرفق وحسن المشاعر وحسن تبادل الخير والود والملاطفه وايضا يكون فيها ما فيها من يعني من صدق الشعور في هذا الباب هن لباس لكم وأنتم لباس لهن كما قال الله تعالى جعل, جعل, جعل لكم الليلة لباسة أي سكنا وهذا قول عباس بن جبايد ومجاهد وطبعا العماء بعض بعض المفسرين كالذجاج وغيره يقولون بأنه معناها الإفضاء كل واحد من بشرة لبشرة صاحبه ولذلك العرب دائما تسمي, تسمي المرأة لباسا وإزارا قالت تعالى علم أنَّكُم كنتم علم الله وأنَّكُم كنتم تَخْتَلُونَ أَنفُسَكُم، وَتَخْتَلُونَ أَنفُسَكُم أَيْ تَتَكِبُونَ الَّذِي الَّذِي الَّ الَّ الَ الَ الَ الَ الَ الَ الَ فهو أقعها وبكى أخذ, أخذ يبكي طول الليل فالله على قال علم الله أنكم كنتم تختارون منفسكم وهذه معناه خيانة النفس هو إنسان يقع في التجاوز تكون فيها خيانة لنفسه لا ندري قد يسقط درجة, درجة قد, قد يكون له الأمر يغلق عليه خيس فنسى الله أن يفتحنا كل أبواب الخير قال فالآن باشرهن نزأت هذه تفريجا الكربات التي حلت بالصحابة في هذا الباب ما كانوا يطيقون ذلك فكان من التعب والإعياء وعمال أنفسهم وزرع لسام الانصار ينامون وهو يحتاج إلى مرأة أو يحتاج إلى الطعام فلا استطيع أن يأكل أو يشرب أو يباشر فقال الله تعالى فالآن باشروا هنا وابتغوا ما كتب الله لكم باشروهن هذه كنايه عن الجماع أي وان نمتم فالجماع مباح إلى طلوع إلى طلوع الفجر ولذلك قالوا ابتغوا ما كتب الله لكم واختلف العلماء في قول الله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم فقال العلماء ابتغوا ما كتب الله لكم الولد وهو المقصد الأسمى للنكاح الولد هو المقص المقص الأسمى من النكاح تناكحو تكسروه فاني مباهم بكم الأمم يوم القيام وقيل الرؤ الرخصة في الجماع وقيلادة القدر وهذا كله ليس فيه مخالف وابتغوا ما كتب الله لكم من الرخصة وابتغوا ما كتب الله لكم في الجماع من الولد وابتغوا ما كتب الله لكم يعني بما بما أنزل من الهدايات في رمضان بالقرآن يعني اتبعوا القرآن واتبعوا أوامر القرآن قال عالم الله نعم كنتم تختلون أنفسكم فتابع عليكم وعف عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الابيض من الخط الاسود ما أنزل من الفجر قال واكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخطأ الابيض من الخطأ الأسود دون أن ينزل من الفجر فكان أحدهم يأتي بعقال أو بعقال ابيض وعقال اسود ويضعهم يضعهم تحت الوسادة وينام إذا فرق بينهما يأكل ويشرب حتى يفرق بينهما وهذا فعل عادي علي حاتم أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض فانزى الله جل في علاء ومن الفجر ففهموا أن المقصود السواد سواد الليل والبياض بياض, بياض النهار واختلف العلماء في من شك في طروع الفجر هل يأكل أم لا الجمهور علموا يأكل إذا لا عبرة بالظن بين خطأه وأيضا الأصل بقاء الليل وأيضا قول معباس عندما قال قال من الفجر وكل شبه تعبانك من يتبين يتبين فقال كل ما شككت حتى يتبين كل ما شككت حتى يتبين ف قال لا يدع الصخور من أجل أن يستيق حتى يستيقن تروى الفجر أما مالك لأنه يأخذ بسد الزراعة فقال يحتاط نفسه يحتاط لنفسه بل قال عليه القضاء إن أكل الشبع قال يأكل حتى يستيقن وقال لا شيء عليه إن أكل لذلك قال الله تعالى تلك حدود الله يعني المبشرة في الليل تلك حدود الله فلا تقربها والحدود ما منع الله من مخالفتها فلا جزء المجاوزة ولا التعدي فالحد أصله المنع والحاجب والبواب فلا جزء أن, أن, أن يتراوز أو يتعدى الحد لذلك قال الله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وهذه فيها دلالة على العذر بالجهل وفيها أيضا رحمة الله بالعباد وفي أن الله لا يضل قوما بعد هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هجل قال لهم يتقون هم يصلون إن اتبعوا ما أرشد الله وإن اتبعوا ما أنزل الله من الهدايات يذهبون إلى الرشد وإلى النجاة وإلى الرفعة الفوائد المصبطة لله خرب خاص بالمؤمنين وأخص منه استجابة الدعاء قرب الإجارة قرب الإجارة إذا أراد الله شيئا هي له أسبابه قال قال فليستجيب لي وليؤمن بي لعذار مرشد رحمة الله بالعباد في تخفيف الأحكام وجوب رجوع العلماء لما فعل من أكله وفعل من جامع كعمر العذر بالجنة، مكاني خمسة فوائد هنا.